وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلٌّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 الا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَائِسٌ كَفُورٌ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هوى، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض.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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بعد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم قال يَا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون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 ولك ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما وكلما مر عليهم لؤم من قومه سخرو منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء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 وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا وَقِيلَ للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال فقال رَبِّ إن بني من أهلي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 قال رب إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى امم من من معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يمسهم منا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكِ ما كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ من قبل هذا فَاصْبِرْ فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه مهودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا, واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غنيض وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه قريب مجيب إن ربي إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُ الْيَمِينَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا, نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا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 الا بُعْدَ لِسَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ أَبْعَجَلٍ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 فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذابٌ غَيْرُ مردودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطْنَسِ أَبِيهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ, بهم ذرَعٌ وَقَالَ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُ إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم, يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم, ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 قال يا قوم ارهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعثت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه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 وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القران وهي ظالمه وكذلك اخذر ربك اذا اخذ القران وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد ان في ذلك لاايه لمن خاف لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجمع له الناس ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خاردين فيها ما دامت, ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك غير ما فلا تكن في ميرات مما يعبده هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد أبا.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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَلَّ يُوَفِّي أَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل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 فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْرِكُمْ أُلُو بَقِيَةُ أُلُو بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ وَالْتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا جهنم لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك